Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yawm al-din Anku soojirnay tafsir k Qur'an al-Karim ka ha dersige nana ogo bilamana ayata min surati al-Waqi'ah. Suratu wa sura Makkiyah Qur'an ki so dagay al-hijra سورت اسمركا waxay ka hadlaydaa masailki iyo weena ay suurka makkiga ay ka hadl jireen oo aqiidada sidha waliba qiyamaha baa sigaa hisaabta channa ya annarta ni'amka channa iyo an waada adabka ay aqo goobada idaash أبو بكر الرسول كثيرا صلى الله عليه وسلم يا رسول الله قد شبت صلك الله حوردي مركاس ايو كيري شيء يقبل يهود والواقعة والمرصلات وعم يتساءلون واذا الشمس كورت ايرابي سو دليي فكرك أرمى هواواين قياما يعيقى هل يأي الهود يواقع سورة المرسلات أما يتساءلون إذا شمس كويرت سورة هوا سورة مان كهد يجنبي ينارتي يع يأرمى هواواين ماركة أغفق رونتي كفكرة كفكرة يغفق إيمانك له سورة النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وعنى الميزان قفك كفاق صلى الله عليه وسلم إمام كوحه أمره مركودك تجين انه فوذين يقراء هذا لكن فوذين تعتدك كفاقل وحي يفهم أيام إن أعطي سورة العصري إيه إن أعضيناك الكوثر يقول تجين اعطي منعهم وهو يجابر بن رسولك صلى الله عليه وسلم صلاةه وتكيش لي صدعا أبو تكيدان وقل الله هذا هو التابعيال ويضادك المسلمين طهيه وسغسوه غرسه وصحابه صدعا أبو تكيدان وتكيش ليه ولكنه كان يخففه لكن رسولك وفوزيتي لصلاةه صلاةه وفوزيتي بل في رئيس ما كفوضينتي كانت صلاة أخفا من صلاتكم رسولك سلادي سواعي هاتمتك في حدود صلاة وكان يقرأ في الفجر الواقعة والنحوها من الصور صلاة دا صرحنا وقلت تجيري صورة الواقعة إياه صورة هالمتك كصورة الواقعة صلاة دا صرح بابك كنت فانا لابد اركعو كره غلينا قاينا حلقه سوره بهاك الحديث ضعيف فو قوسو اررتي قفكه هبن ولبا حقيه ام فكر معصيبه كا حديث او حديث صحيح فواد وليبداش بسم الله الله اكبر احسن سوره بانكو بالله الله الرحمن ان حديث طلاب الله قصي في سنه هادي. الله سوء الرحيمي نحريسي سجارسي يحيط دونو خلقكي سكمدع إذا وقعت الواقعة مدّيب دحيه دائمار كأيب ليس اللي وقعتها بيد إذا حالا إيسا مسؤمنين كذبتون دينين البينيوت خافضة هي قيامه خافضة وامد حسوة لأقوام دبع حسوة لغايدا رافعة وامد سرق وقال كريه لأخرين قوى كريه إذا رجت الأرض دول كمركة لقلقل رجن قلقل وبصة الجبال بورهن اللي بربريو بصن بربريم Of Akanat Buriya Mattua and Bor Borkas on Mum Batan Allah Firdi. Allah Kuntumavahatan as we can muyal muyal kura tansabiha. Fashabul may manati midik tas abtida. Mamma ayahavenashabul may mana midik tas airtida. Washabul mesh anati bidas haptih Mamma Ayahave andashabul meshamati. بذي حدا سأتيد والصابقون بكة هرمرة في الدوية إلى الضاءات بكة هرمرة السابقون وكوة هرمرة في الآخرة للدخول الحناء أولئك السابقين تؤلم مقربون وكوة اللون ويأي من الله في جنات النعيم شيء لا يسكو الواقع هو اسم من اسماء يوم القيامة معلومة قيامة هو ايكم مرحي يبران مرحي يديني سميت بذلك لتحقق كونها ووجودها ووقوعها لإدده ده سدعي أسو غم تهي اللهم امدعيني وإلهيكم مرحبا الواقع ندعيني والله هدون شكي ببري كريني دعيني ira waqa'at marka baad aw waqa'at mid dhaxaydo qiyaamaha ah laysan li waqa'at haddi idda hal usum usumnaan kaadiba kal wal afiyati oo kalaa sida aqiba iyo afiya waxa معنى ذو وعطي الله مركب وضانه ان او قيامها في دو ادهور ستاكر تمت شرطة وانتها سوى عمد هذه الوحدة الدولة انها تصميرها وعصها الدولة واحدة عدوا ان لبقوا به ومعنى هذه الربوط دي دول لقاه هور ستاكر وتصميرها طف كبنو امن كوحنو كوفا كرعين وتصميرها ويهل مركب وان لقاه هور ستاكر لكن الله دعوه قيامه إنه بدأ إيت بني كرت أو كب بني كتابة مجموطة أو كور سيئي كرت وفيده يه ساسوه يه ومركا لقد بمعنى تكذيفنا معنى اللبات السفاعل اللقد قد يقول ليسا اللي وقعت يا ابني إده رآلا أيسا نسو معنى كاذبة نفس كاذبة نفغان شاكتا تا تا ما بين شيطان ميتو هذا ما انت ادون كان نفوس طبنكم بيني شيغيه هذاك ابو اذن كغالده او ببان الله اما يقولون خلون كبيره الله أضم الله من تيماسه بحكره إليه بحيث الشيخية متر تمالك في قيامه نفق إلى حكر بحيث الشيخية نفق بحيث الشيخية فمعناه لبداية صفحي لك أنه يقول لصفة موصوفة لصفة هي قيامه خافضة وامد حصة بحيثه أي لأقوام لدخولهم النار ذات أي حصة بحيثه السافرين أي جينيسا badkaaso ay bi'a ka taadunka bad aad u sarreey magac dheer lahaa maal balameeystay mansib iyo mas'uuliyad iyo jagoodinahayay bad oo dadaba hoosna tii deecireeyay rafi'atu wa li يبدو أنه لا يوجد منصب عن كلها لكن إله إنتي سقيمة كلها يبدو أنه سيسرع السقابة وأنه لدخولهم لجنة لجنة إلهية جرية ما بقى صلى الله عليه وسلم قلنا الشيخي وحيا لها السبب إن قفنا كله قادو قفنا هو السلور وقرآن كافكو هذا بسيطه كيه ان الله لا يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين كتاب اله كتابك ان قرانك وقربت وسرى وقاديا بدا وحويا مقيم يما ان لها جليل ا برنيا وقطميام الى يكتي سي لا جعلان ارك قبولك marka waxa hoos u dhigaya dadka qabalka qor wa waa allah laakiin waqtiga ay muqaray laa yoomul qiyaama adu muqayif sa xirtiya qiyaamaha loo isbi oo laa qiyaamaha dad hoos u dhigaya dadna allah laakiin waqtigaas ay muqarayd waxa weeyaan xaqiiqada qofbaaba wax uu yahay idaa rucheti al ardhu bulke marke la gilgilo oo la dhaq dhaqaajiyo chen gilgiri وتبصت الجبال بورهنها للبربريو بس البربرين منكو ولا جلجليه اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها كل طقطقات اهل مروه من فجير بنانك وسوبخيا بوريهن تل البربر يلا بتنا هدولك دولك مكل جلجلوريتن جلجليب Wabuset il iljira Burahan allahu ubay ubassan ubayn ya burburin fa kana ay maghatah da an bar bar kasum mun bafan lafirdiyay aw kuntuma alaha qandalu azwajun wa aialu thalathatan usbaha sabh walla man kana bi aydu mit ma ay mart adayda dadka u qaysamayan lakin ilaahu khuna shay makasabhi siday kalayii aqalmarintooda ilaahay sidaas ay sadbiiye ayuu noogu sheegay doonaa balada ugu qambayda laga bilaabin aqalmarinta qolada waxa ween u horreeb ah lagu xijin qolada bixida ku jirta aqalmarintooda loo daba marinay sadbixda sidaas ay suurad uu sheegay aqalmarinta ilaahu xiiiri فأصحاب الميمانات ملكت أصحاب تهلي ما محيء أهدين أصحاب الميمانات ملكت أصحاب تهلي وطفقيم يتعظيم يوينين يو إليه وحليه محاكة أبتين أصحاب الميمانات محاكة التقانن ذاتك وقوم عرشيك ملكت سخصوك نادونه هل كاس اللي دكت دونه وضكي كصوب حي ملكت النبي آدم كتبتو دم سينا اصحاب الممالير امرك اه ميديك تبان كميدو نبي ادا لاغ ابو ري عرش ميديك تي سال فريسينا كتبته للميديك لاغ سينا باقس واقع الى واصحاب المشامه بلي اصحاب تينا ما محياها بين اصحاب المشام بله اصحاب تينا حات كؤت حالته واضبط لغا ابو ري دين عبد الرحيم النبي ادم عرش جنا تنكب عبد الرحيم لغا دجينه كوتوتو النبي عبد الرحيم الله قاسينا اصحاب الميمنه وحالوا وا السابقون ادبك ادومك وهرمره الى في الدنيا إلى الطاعات والخيرات السابقون وادبك هرمره في الاخره للدخول الجنات ادومك مركل جوق بابك واكله ريا بابك خيرات وهرمره العلم قال واحد وادبك وهريه مساجدك طاقه wa dadka oo reeyo jehaadka marka la ilaamiyo ugu hormaraa subaxaa wa dadka akka daa'a taa sido qulaasoodu waayta haafid u kala qereya bay salaataay bay jehaataay bay sadaqatay wa u soo istaaga bakkaas ugu hormaraya dadka أولئك السابقين تو المقربون وابدك اللي ادوهيون من الله الله لو دوهي لأي اكتسا قيمة وإنكاله في جنات النعيم شيء اللي اسكو قنن بأيه وشلو ينكيس أيها الوسو دوهي المقربين قل تعالج أما كعلا في جنات النعيم حال اي كسو بيهين أيها حتى إلهي وإنه ونغشيك سبحانه وتعالى قالت إنه قدن بيدهي او سابقين تأخ مالاها أي ككل إمانا ينحق أمدها إي أبال مريمتو فاس الله صور مرنا أصحاب اليمين والمحيطين أصحاب الشمال الله ومريم أعمالكو إلهي وإنه سبحانه ثلطهم هم سابقين تأمم مقربين تأخ ثلطهم وشماعة كما على من الأولين أمدي هوريك من أهاب هي وقالين إن يرء إن تاسي يرء من الآخرين أمدها بمبك من أهاب هم هم سابقين تو على سرور سرير كركو ديكو سبنا سريرها سو موضونة لبت حيو اللبوح بالذهب ذا لي الجوهر متقعين حالا اي كدن جيسرين عليها صريرها كوركو ذا كو صغنا دا متقابلين حالا اي سيسو قابلين منطط اسكاليه اي اي صريرها كوركو ذا كو صغنا دا يبوفو حوريدي عليهم كوركو ذا شكلكا إيا الصفادة اللي يرمني ماذا بأكواب كوبة أيها اللي وريقيا إيا هو أباريق الشلمة دو إيا هو كأس غلاس قمراء غلاس كأسو من معين إلق القولي دو بيحجد كاها ده لا يصدقون الله ممدح وريريو عنها أي لأجلها قمراء ولا ينزفون من عقل قراران و عقل و كما قمنا هذا وفاكهة القدار أيها الوئيش اللووريه ايه. يا قدار تاسو من ما كي أه يتخيرون أي كالتوران أيها واللحم طير الشمبين هيرب كود أي اللووريه يا هيرب أي شعليهن النفط و وحورن ولهم وعوثنا نادي السابقين تخورن قبضاء عدعات عدعات كاسو عين اندواواواي قبضاء عدعات كامثال لؤلاء لؤلاء لؤلاء للمطأ لؤلاء لأسو المكموني إلغاء إلغاء ريبورك يدبايشة جزاء يجزون والله أبال مرين جزاء أبال بما كي سبب تيسال وعظال ملينا كانوا أيها دين يعملون إني سميئا لا يسمعون المقل من ينفيه جنة نحن إذن لقوة هذا المعنى لها وطعثيما بإسكن نصبين المقل من ينفيه إلا قليلا لكن يسمعون وعظي مقل ينقيلا هذا سلاما سلاما لقوة لقوة واقعيه إليه وخنوة إماما سبحانه فولوا ووصل رائدين سابقين تقربين في الكيكه ايمانيا وحا لله ليه هي سلطه سلطه وقرر هم ثابتين تو سلطون جماع افر بابا جماع راس من الاولين امه بهم من الاخرين امه بهم وكمهه محمد سيداس عنه فصلنا واصده مره ابن الشرير الضبري الضوارطي امام البقاء واصده مره محمد الأمين الشنقيد دينه الرجحي إلا إذا أولين توحى اللي لجد أمدي هراء آقلين تنا أمته محمد اللي لجد سأسمر كأن لنا معنوه ورحمنا قونا سابقين تا إيّراء أمدان كمثل سابقين تا أكثر كوده أمدي هراء كون جدين حافظنا كثير قول كثوات ديدي قو ضعيف ونقته المعمل انه تريري يبقى قوي غير كذ بهاد الدورات هداي الرابعه ضعيف صدقت اامه محمد خير الامم ساسابت انتو يراكم اامتي هره اي كا قاي كفنايين ايو غمناكم لكن وين كجوابن اوكص المره الدوره وحين ييرهدين امه بيهره وحاكينيه اني سابقاته فيهم الأنبياء والرسل والصديقون وحاك نكون لأنبيا لي لكن أمة محمد محمد كليا كنت رسول الله عليه وسائل وحاك نكون لصديقين تي نبي والبدات صديقين ورحمين بدنوا إيمانك سأدك دقائق وأن صارت أنبيالا يصارت أنبيالا ملكا سداسا نكس لغائكاك وعنى شواب مقنعون تي عدوي ساسوية إلى أمري سبحانه على سرورهم سابقين تعبالك مركا يا مركالي شيئا مركا كلا إيمانا يا أمك الله لكن حافظوا كثيرا سأقول لكم مرحبا أولين تواق مرحبا لك أحد لا يرؤوا ما دي هوري سيئا لك أحد ما دي هوري آياداً أبال مرحبا لك أمتي الحمد محمد أولين تواق سحابة يتعيالك يقرون قرومتي الى هي دورتي لفضلي السابقين وتقط مايه امه محمد قيبه الى الذكرى السابق واكنا لكم قفله يسوا سيره ايته كما هم المديون اي امه محمد سيره اوكر بدهي السابقين يقول بدور الى وهو سبحانه على سرورهم سابقين على سرورين سرير كركوده يكون سمران سريرها سوى موضونة اللغو تحي و اللغو حرقه بالدهب والجوار دهب يا جوهر مالك صلوه حرقه قال الله متاكين حالاء اي قدن كيكسن اي اي خصو الله اسك قلبو دان اي اي عليها سريرها سكرقود متقابلين حالي اسك سوهر جدن اي خصو ما دان سريره سكرقود وعدد عدودو كان محيدو كلوتي باد قف قف اريسن waa habaabi iyo qalbiga ka soo bixday aqri baa cirmar ka soo qof araysan waxa yaray mujrim kibak dabka bulmiyeena naaru uu jiree farxad ay u qaabay dabki la bulmiye wa la gudeey baalmiintii waxay ka shaqeeyeen marka in ima qaba ayada sanad garma inu soo maqabaana sanad inta ee leeyna laga wada يظوف وحور يج علي كركوده ويدان وييل وييلته وييلشه سو مخلدون لواريو او على شكل شباب لو وارين دلن يران نيماده اي ويينماده واكو واريا لا يهربون ولا يتغيرون ما ين مرس بدليا ورغو دلن يريس كهاميان وييلشه aya iska dhwareegaya oo sida dunto ya calitaan ba aqooban koobad aad deg leh ay la wareegayaan iyawaba aariqa chaleemdo ama koobad degi waxa wees ifriqa chaleemadna wala ila koobad degile nawaleene we kaasi garas qamra haa la wareegayaan kaasi lama jiraa qamrada addu ka markaa wax la majujiyey oo timir iyo waxyaala xanaag iyo wax laga majujiyey qamrada aqraasaas maari madah hamun yuqbir fi duwi o markay qamrada akhira aban raha wa nashada idreema yar madah hamun madreema yawi la yusabbihuna illa madah wareri wala anha li'ajli hamrada qamrada dereed madah wareri madah hamun ugmadu hadu aqliga warkadii waa ku jireen la foorariyo oo laga qilaa this ay ka dhammaato saasoo hayo way maasu waa aqliq kuma haro tok ka aduu ka kamraabo marka asu dariiq إليه غيري سبحانه ولا ينزفون مانا عقل <تصفيق> قرانا عقلكو كمات دابتو أيها وقم رضا آقرا عقلك وحمي يشي واكب بديده وفاكيت القدار اللي ورأيه يا ويشاسو قدارتو مما كي أحيا تخيرونا <تصفيق> أيها كلا دورانا أيها أيها قدار الفاكيو اوشفتاء لبن نوعا كبه تعلماشا أيها كلا دورانا مارك والله نطير شمدره لفكود اللي ورأيه وعد ذكر مقاله ان معيسنو وحو وين ديغاغ iyo shimbire kale iyo waxa asinkooda alaala dhix wareegaya waxa asa iska kala dooranayaan wallahi nay tayrin shimbire hilib kooda la wareegayen hirkasumma maki ah yesthur hcl heru naftu rabto wa thur warahum wa asfna bay sabiqinta thurun gataat at gatahasuurun o اي وين تهوي قباها سو كعنثال اللؤلؤ نور كوكرا في س... من حيف الصفاء حجر صافي من ورا يقروخضا نور اوكرا نور كسو المقلور الى اني او لغه من الريح وحوي نور او غشيسي كوجير او ان بابي كو دي ان حدين لونكه لغه بخصا غشا ودهر لكن والله هو قشي أن لغبحين هو كلي جزاءً يجزونا والأبال مرنا السابقين تا جزاءً أبال مرنا بما كي سبب تيسى الله أبال مرنا بما عمل كي سبب تيسى الله أبال مرنا كانوا أيهايين يعملون إني الصميين إلهو خميري سبحانه لا يسمعون من مقلام فيها جمع ذا بحي ذا هذا الأن aya antad ka qamrada markay qabrada markay duun ka hadaan hadalan macmal hayna iska dal dalaya aanu janaha wax asmale wala taafiman den bi isku aanayn ama den مضبع ايوا اخر قف قف كنت ما ما مجو اه ما مجو وحي مقليان قيلان حلال هذا لا مقلي اي باولان و سلام سلام اي بعضهم على بعض وحي مقليان سلام اي يسلم سلام اي بعضو بعضه يقول سلام بس طاس مقليان وحي بالصلاه دغود مقلي ما يتشاون اكو ميو Adi ile heid ashabu mei jäi ashaw ja hawen mukarravinti, o saarravinti evalkudi, marka ashaw meemi, ashaw meemi. Ile heid mei ju ashaw meemi, milites eltere, maam hei aren ashaw meemi, milites eltere, fiis sidringed, goeba eye kusumade, din la وضلح المص أيه يكسونا ذي المصر كاسو مندود من الوتحاء وضل المصر أيه يكسونا ذي المصر كاسو مندود من للتاقي من وما انبياء أيه يكسونا ذي بيوه مسكو من لشباين وفاكية قدار أيه يكسونا ذي قدارتو كثيرت on lebehe in vakti ka ua ka lakabu antu kudar taasumassu obiheef wala mannu'at midle dido aadiyo taalele sgudidana ha, hain wafurushin firashioi ja chodariya alba ikusugnade firashioi kaasum marfu'atil kuriero alas sururi sarira alasaro sarira kursara qaara taala ila huiri enna annaga enche'hne hunne بمركاس سريرها سارنا انغا ابورني ان شاء ان ابو ريس فجعلناه وما عن نو الهيري ابكارا قد باب كاروين اه عروبان قد رقدوا استل ليس يعيان كدغ نو الهيري كو سو اثرابا اسلئت وان كانوا يري ميدك اصحاب تي دعنا او ابورنو الهيري ثلاثم <تصفيق> هم أسعب يمينك ثلاثم وشماعة ربما كماعظة من الأولين ومعديوها ركامتها إياه وثلاثم كماعظة ربما كماعظة من الأخرين ومعديوها ركامتها إلأ مركم نصر شيء سبحانه وتعالى سابقين تي مقربين تها أباكودي إيميشي كببا إليا مع إلهيها بناكوب ashabul yameen maash ay ku dambaynaya marka aad fiirido marka labadooda nimcawo ay haystaan laakiin isku ma xika labadooda nixmo dadkii hore dad heer macaal ah oo niman kuulee ala taswiri kariim oo waxa weeyaan qadbiintu dhex wareegayaan oo sariiraha iska آيات وآيات قولوا عن دمبه لكن الله تلمعه تبير إليهنم عيصان وبروهن اسكتب موقعيوي بارك حوالا ووهن لكال السرعية لكن لبدا من عوابه فعلا فير قويت الدمبه تبير إليهنم بارك الله تلمعهن فير إلى وعي الرسرحانة واصحاب اليمين من يتأسعاب تيدا ما معيها اصحاب اليمين من يتأسعاب تيدا ما معيها في سترين قائد قبه قبقه فربادا Abdullah maabaxu wiiri chanada geedaha ku yeela iyo aduunka geedaha yaala magac ee hadii lagu ku tiqiinay dadankii si iyo abisa في صدر انكم ايي كوسو بينكم تاي سو مانك مخدو دين او لقد خير يقكي لاجاراي ايا وطال هموس ايي كوسو بينه اسك قران يا موسكاس اماندو دين ميرا لوبوت تيخاي او گيدكا سلك الااب ميشو گوسراي دميرو کو تيخاي نيي وبلن هوس ايي كوسو بين هوس کومدو ماءن هوس كلا قرح وقرح ده حيدن ماءن ماءن وحوية مركز وعيد بريو آد أو أعداد أقولك قرح نأيس وليس هو بحين هوس هو سيميه وحق رحنا ماليب نقدرن بحيث سعس ويهو وحوث سيميه وماعن بيه يكسو بيه بيه سمسقو بلا شباي وبي بيه قل قل قل قل قل قل قل قل Kui vägijatim, kodar, aja püssi, võidud, kodar, tookati, rati, fara, bada, kodar, teed dunk, heli, heli, aja bada, heli, aja, kava, aja, aja, aja, aja, aja, aja, aja, aja, aja, aja, aja, aja, aja, aja, aja, aja, aja, aja, aja, aja, aja, aja, O kharaaju ay bolena iyo waqtiga weel la goyo laa rin siima wala mamnu'at mid la isku diidana arahayno ayadii oo taale inuu diiday wa furushin firashi yaray kusubeyeen chooral yar kor ku furush taaso marfuu'atun la kor yeero ala sururi Sarira la ko saaro sariiradu saaran sariiru sariira farqammahan ee wuxuu wayn sariirii ilay wuxuu noo sheegay waxa ku sugan qadaxuurul xim إله 우리 إن أنعنا أنشأناهم كباسناك حبنا عبدهم قالوا حيننا قبل اخره فجعلناهما وهن كاينين ابكار بكاري عربا كوارجوده اسجليسيان كاينين وهويان راحه اثر وقناعه قلب قوي قناعه قلب شيخ قيمه كستوريه ياتان قناعه قلب يجري راحه جوبتو سسراديره وخا ان ayey muruu waaqanaysay ragoodana waaqinaya waaana sifadaas inay qiimbalanto waxa ku tusaale adduunka haataa nabigaa nax sallallahu alayhi wasallam markuu buurka amrayay tezewe chuul walu dalwududni waad duusatan du marka dalmada badan horo ma umso hadda sidee raad qimaahi rafaalaha qimaahi go'bahla mar hadbay galaalkariix tahay oo isan xuurka hiisa u hayo wax qimaam ku mal iskada uqayalo ah waxa nolosha asar yar raahada qalbiga waa waan xamitan qalbiga yeechu marka sidaan saa لأصحاب اليميري يم أعبورن أنشأنا ونكو تعالوشي لأصحاب اليميري مينك تأسعاب تيدا أعبورن إلى يري مينك تأسعاب تيدا وكيف أمانا يمو أكثر كأهل كنة أمديه ويكب بديه الأممك دانا ويكب بديه أمت المحمد إلى وضع يد ثلاثم أي هم أصحاب اليمير ثلاثم وكناعات ربضان كناعات من الأولين أمديه رك هذا. إيا وطلة جماع افر بلان جماعوا من الاخرين قمضها ببه كمضها ده قال تعالى الىه غير واصحاب الشمال بالله اصحاب تينا ما محياها بين اصحاب الشمال بديح اصحاب تينا إيا وذل نواس هوس كاسوا لي حموم من قيت مد وحي سكا هذه هوس كاسوا نبريد متكابوا راهين وراكريمي مت موقال وناكسمع راهين انهم اصحاب الشمال كانوا وحي اهاين قبل ذلك قبل الدخول النار نار تقليد ركار في الدنيا وحي اهاين وكانوا وحي أهайين يصرون كوّة دائمة على الحل سيدن بيه أل عظيم terminar مين انكبتنا وكانوا وحيilling يصرون ايه دائمة على الحل سيدن بيه دن بيه أل عظيم ومن انكبتنا وكانوا وحيه أنها الدون يقولون إذا يرهدان فإذا متنا أن نبعث منا من لصبحنا إذا متنا مركعان لمانو وكننا آنها نطرادا عرو وإذا ما لفو أيننا أنك لمبغوثونك والصبحنا مياننا حي أو آباؤنا أبيالك إنما لصبحنا أبيالك الأولون إيه الرئيين قل ان الاولين امليه الرين والآخرين هي عمرها الضباه لا مجموعون واقوا الوسط جمعنا الى ميقات يوم ما لرغو وقت قبته ما ركاس معلوم ليقاروا عند الله لا يقان فما بارلين تألم وكذبون حقبيني لآكلونك وعقون اياته من شجرين جيدا حقوت جيدا هسو من زقوم جيد نارد حقیث کا آهاده فمال لئونك وكلب وحن ايات آهادتن من هاج زقوم كحديث البدون حلالها فشاربونك عليه على الزقوم الزقوم من من الحميم بيكروا الكوة كوة يا ايابا هاتم فشاربونا كوة كوة يا ايابا هاتم من عبيد ديساء اكري هذا أذاب كانوا نزلوهم وأصحاب الشمال كان مرتقاب كوة اكري أبو يوم الديني Marintal on marintal on martikala. Allah, subhanahu wa ta'ala on annud, et ta on annud, et ta on annud, et ta on Wa سبب عدله قوم من قاتل اصحاب الشمال ما والله ما كربا حقيقه ذا كاه رباكوا عباينه سيع نفطا ما انت ماكو دوورتو وان ارنتس فديكو او غري او اده نه دوو شلاين ما اويل ميسه لو صعبو والله وحيد سرحيانه واصحاب الشمال بالله ها اصحاب تيده ما ما حيها واطفيف وويري معناها رنتود ارنات وقطروي وحار اصحاب الشمال ومن قرى واصداف ادون كر ليميت وكفر يا معاصي الى ويري سبحانه في صموم دبايل خلديد كسنابد خس كاسو مي احممن قيق <تصفيق> من الحديث كاهادي خس وها اوه قيق <تصفيق> كبحي نار جهنم لا بريدي متقوا وانهين ولا كريم مت مو قال و انك سمعا وانهين كبوا يراحمل حقيقديسو ايش اصحاب الشمال وحا يكون متير اليه نروشيغيه وحا اوغو هوراي لو موتاواشكا لا شاكيو قيامها يا بحثه يا وجود كان له يا حسابته يا غيبياتك او لا شاكيو وا سبب كوبات لو موتو جهنم اراغو سبحانه انهم اصحاب الشمال كانوا وحي اهايين قبل ذلك قبل دخولهم النار انت سمعته بالفيد دوية و هاي اهايه مترفين اتدلو راحيه اتدلو نم ايه او الهي ملك او نم ايه اي اما مال او نم ايه اي عاتما او نم الهي سيه سي نعم الدونا هايستي اهايه ولما انت فيه لكركة انت ام اقصوها تاسا لغمتما نم الاس كيف سنشوك لما كفير مالك الله من العلم عليك كما شكلم فيه وكانوا وحينا آهاي يسرون إلى الدائمان وإسكاكت شوتيه على الغنف الدم بقى العذين وين كفرنا أو شركيا شركيا قال لنا أي إسكاكت شوتيه وكانوا وحي آهاي واركشكسنا يبعثي ووات ديدنا يواعي كرسنا يواكم المرمي يقولون إلي ايدا متنا ان مطعث مر الصبح حيران اذا متنا مركا ان دمانو وكنا اهانو ترادن الرو اي واحداما لفوق ان انك لمطعثون ضل صبحنا يميمه مركا بدك كدوده بعفقه قيامها حساب ثمر يمارطه قدر الله كقف نصيف درن ييفين مع waxa ay ku kala duwayeen dadka reeraha naarta iyo dadka jannada waxa kamid ah ugu horreeya mu'minintu alladigaa ay aaminnaynaa bal ghaib mu'minintu wakhaq qarsoon ee ilaahay sheegay waxuneeyaa maxayna habbiga in iyo abuuri ayaga oo wax kasta inuu وا صفوا منمطا وا صفوا ملجامها صفوا غاربا الى النار كرام وا غيب كقف كشكيو بعض ثق جنبا نارطا ان ليس نوراي كيس او وضع له غيبا وحا ان موقم ان لا شاقي الربي رسول شاقي او لا شكيو وا مضا صفه اللي يقن الله وديارسبي الى هو سبحانه وحيينه او اعضاءنا ابيالكينا ما لا سوو بخينا ابيالكي الاولونه الحريه قل عاقرا ما درسوا برا ان الاولين هم بهريه والاخرين قوه دنگيه لا مجموعون وقت والله سو ارورنا او لا الى ميقات يوم مارن لو وقت قبطي مارن او لو بلنيي اضماده ان لا سو لم يكن هناك معلومة لأنه عند الله ألا أنت سألت لك أيهاك لم يكن هناك أشبك أن تكون مفقدة لربونك لربونك لربونك سبحانه ثم إنكم إذنك أيها الضالون كوينن باديو بيو المكذبون ضالين تأل مكذبون بنيي قد رغي ألي لآكل ونقوي قرياتهم من شجر الجدح وذقن ريضان واسم جنسي جمعا جدحودتكن ايدان من زقوم جد مارك حق سكهاه زقومك غير نارك به بها فمالئونك يب حين اياها هتن مين هاك جد مارك قلب دون على رها فشاربونك اياها هتن عليه على الزقوم جنسي اللي هو عشاء ضميرك مفردك وغير غ... ومذكرك فشارغونكو يا علي حبي يا أيضا هاتين عليه الزقوم كمركا للقضام واحد اسكي قد بجي ليدان من الحميم بيقه مركا جيتنا راتك اللقام ومن بحرابة إيا عراش وقبتان إلايين على رصية مركاها ساماشا إيا وصاق بأهل المار كبه حضايا مليل yataankas oo rugminayo karkareya laasiina kaasi xadayaan fasharibuna kulli abiy ayadaa hatein shurbal heeb qilaa oo man haddi soo kale biyaas rugminay qomaasha oo arkano nargaa mufasirin faqarkood wax ay ilaadeen waxa laga keenay heeymaan sida sacran muanaf kuna waa heeymaan sida sacra marka sidaas weynka waageel oo man wana chama alkaratire heenka waxa laga keenay ah heeyan sida abyat makala tumina beef loogu jamiyo ah heeyab ayaahim loogu jamiyo halkaas laga ورجال قبا عذر كل ليامك اه ورجال قبا بيرك جلاس ضحمو ققو بلاييد قوبيه اسكو ولا اونكو اون بيني سا سدوره حالو ام بلا وا خرن الى هذا مثكان او وحو يم جيت نارك يا خرن كا اهل النار يوم الدين مالنت ابالمرنت لو قال تعالى الى نحن أنضر خلقناكم من ابور مي فلو لا تصدقون ماكم ايضا بالبعث انغا ادينكم وحجره ان وحره ان قد قد مي ما هذا اسكم ايضا بالبعث حدي ديه افر ايت بئغ ورب ويله ما تنون ما به منده ها ما تنون اباد ايضا في ارحام النساء دو مر كاربي بيه عقب دادين ايدان ايغا ورهنا ائلايهي ا انت منن كم يا تخلقون مخلوقا بيغا ام امس نحن, نحن اننا الخالقون هو ابو ريها مي نحن اننا قدرنا قدره الىهي بينكم دليل ان الموت بمشر وما نحن من انه بمصبوقينا كل عاجز جل يو او قدر مخلوق مك عاجز الىهي مرنا فكروا وَلَئِنْ نَحْنُ أَمَدُّ مِنْهُ إِلَٰهِي رَبِّي بِمَصْبُوقِينَ وَلَغَاجِسٌ عَلَى أَن نُبَدِّلَهُ إِنَّ بَذَلَ قَادِمًا أَمْ ثَالِكٌ تَذِيلٌ كَأَنَّ لَمْ نِدَ أَوْ وَمُنْشِئٌ قَمِذِنَ عَنِّن كَأَبُورْنُ فِيمَا لَا تَعْلَمُونَ وَلَغَدْ عَلِمْتُمْ اناش افا ابو رستي ال هريدي فالا تذكرونا ما وان سانتا او اغوراطا نور شادامبه الهي ونا سبحانه وتعالى وحقري يسو ايرنت وونا ناش نتصيا ربي نويدي سيي اودي هي سواوي اتصيا ربن فين وصنا عليك رب تاس او انكري ديريو كو ايمر هدينتا اكشكيسان الى صبحنا الى وجهه سبحانه الى وجهه سبحانه نحن انق خلقناكم من ابور فلو لا تصدقون ما في ميدان بالبعث ان كون واحد جيره عين انغا واحد جيره ان كدغني marka hado marka dimatan inen in soo elic karno ma ta iska تفضل تهم سوحية وأود إلهو حبيل سبحانه أفرأيتم بالكوة الرامة ما بيهم مردئة وطمون أداردان في أرحام المسائي في حميالك الدمرك بيهم مردئة والإسكارات داردان بالكوة الرامة أأنتم إذين كمية تخلقونه مخلوق كان لغا نحن مصيح أم نقا الخالقون كو أبوري أهاتم بيهم مريئة ba iskud baadidee haddii wana awarkaydan ardur soobaxay midinka ka dhigeen arruub masaxaga ka dhigay ilaaliye alla ka dhigay haddii alla habiyees qof ka dhigeed qof bin taynaftu waso gari kara in ma hadda iska rumeyaan intaad maan hoogi ilaahu subhana nahnu anqadarna qadarna baynakum حباب بحث اوسنكن ما حدا غيريده كبحصطان هل كو فايده انو غيري اوغوري هل كو اوغري فما لاركا او يرانو غيري ما اخبالي كارو وحا حمتي ريال وحب بطرقه وحا, وحا هل هذا هذا غيري كبحسويين هذا الصبحين ما ديدي كربان ما تشوفتا بمصبوقينك وللغة لحرمرون لغة عجز كريو على أن نبدل على أن نبدل إنه بدل قادم أنثالك إذن كوكالك وحلولتك إذا على أن نبدل إنه سوى بدل قادم خلقا مثلكم بدل منك إذن كنتين بابين خلق إذن كوكالا إذن كامل مكا عجز لغة aba kun kastoon managa fa kakarta oo nagana aajis gali karta ma hada iska rubaydan baaxay oo in tan bal ilaahayna hadii se fiiriso dadka adamma oo weelina adamma de kibirkooda adduunka ii aakhirada tabariiradooda waa la yaabay ilaahu subhana wa nana nahnu an nab manihim bi على أن نبدل ان نجديله ان انسخ بت القهره امثالكم خلق ايدينكو كالا انت ايدينك ان بعض بانه ان خلق ايدينكو كالا كينو ايد نغه هورساي كيرتا ما جيتو نغه كارتو او وانشئكو ايدينك ان ان كديفنو فيما لا تخلمو وحد نقم كل قردت والخنزي ايدين كينت ان بعض بانه او صفات ما نقول اني يالنو اما دوفارو اذن كاينان ان كاردي نو اي ان ابوما كرو كان دجينو اذن غير ساكرتا ما جتو لهي الى وعلي سبحانه ورقط علمتم والله لقد حقيقه علمتم واد بيت النشطه ابو رستي ابو رستي ان له الريل واغتي Maadama aburisti on aga tehti, afa laa tevkäruna mawean seltan. O mita dambi aqirtan. Afa raayitum, kaalo, balkawarama, ma tahrufuuna, ühe aadbeleidama aburka aburka aadkurridaidama. Aantum idin ka meie tezriakuna uzeri iya balkadiga, amneha muzzari oona. Masih annaga ahamai kuwe zergiga iya balkakadiga, لو ما شاءوا هدين دوري لهينو إلى هيري لجعلناه أبورك دولك أكوري دين وعن كييري لهين بربر فضلت مكاسات واحد أحالحا هيدين تفكهون إنه يارتان الله تقولون آتراهدان إنا أنهو lamukhramuna wallaqani ayyamu qaraskiberta an ku aburnay aba qan idain nugu ak bal iska beday nahnu annakum mahmrumuna wallaqani ayyamu athiraide afara'aytum qala bal kawram alma'a allati tibiya tashrabuna an abidan antum min kimya anzaltu daruraha ام نحن المنزلون ما صنعنا اغاني كوسدج لو نشاء ودن دوله الى الهيره الهي وشكردا ان علي به يبركن طن طه الهي وشكردا أما ربك كورمى ربك التي ضبكه تورون اظهرين الى الرشد اذا مثل ما نكت قوي اللي بك اذا اللي سوى مركاسها باب لا دالنا افرايتم بالكورمى ان ربك التي ضبكه تورون اظهرين الى الرشد اذا ابورته شجرتك الجديره ام نحن المرسلين ما سي انجا اهناي كو ابورا نحن انبو تعلنا ها نار طانات بابك وحن كيلني كي تذكيرتن و الى حسوس قال النار الاخره نار طاخره بابك وحسوسينه اي وان متاعا fa sabiq tasbiih sanawiga subhanaa bismirabbika rabbigamajihi saalaad ku dhehantahay rabbiga alqadiimi weyni kabaan ilaahi weyni subhaanahu wa ta'aalaa waliwkhunna tusaaleen iyya qudratii siyaahad binibise am makluuka aburistiise u ku taas oo tuseeda aakhirana inuu soo xiri karo madama إلى روح الرب سبحانه أف رأيتم مريغا ما تحر ثوره وحأدبرره أبورك كل كاردان مرها أبولك انت جيهران كريدن إيغا ورما أنتم منكم يزرعونه بل يزرع كدغا منكم يزرع كد وبل كدغا أم نحن زارعونه مصح أنك أهنكو بل كدغا يا مرتي قللنيت جيسكو law nasharu hadan dorni lahayn ilaahiiri la jacalnaahu wa han kayil lahaymirta hudaman burbur min qalalan to biil gudexridee aqluuhu hadan Anta man, miri, abunque kukri de burbu, kandiga lainule, et ta on domu. Lõuna, see on burbu, burbu, kes تفكهونا إنا ديارتان أو تقولونا تراهدان إنا أنك لنقرمونا كوالا قاميي كوالا الديمييي أي نهام بيرتي أطفق جيد جيد أو فشعي أو أبورتي أو اللنتي مركز وحدك سوى بحوائية أبسكش الله ربديل هايدين أو كانت أنك أبوره دان ديسة لأنك أعينا لها قانا إجراءة الدينة إجراءة كانت أنك أبوريه مالجلين تيام اللي هودي dayna igar raaxay iskada deeqan ka hele saasad biilayden u leelay ana inna xaristay oo mir qalalan geed in kaga dhigan mira ka soo saaray ilaahu qoyri subhana waxaa biilayden bal waxaa biiraayde nanu magan mahruu mana qul qadiyan maahan dayinkan kaliye sideedaba anuu qof nasiib darana Berthan on võtnud oma skapi, adiraid on nüüd, daamid. Ta on võtnud oma skapi, adiraid on võtnud oma skapi, adiraid on võtnud oma skapi, adiraid on võtnud oma skapi, بياها نسكاق القرية ادعى عيدا حولكم نوليه باروكم بحيان رزق قدم ما باب ضرورة كيسا ما ضرورة لو نشاء هدان دوري لهي ال الهي جعلنا هو حنكي يال الهي اجاجك منه اوان باروكم بحي اوان حول اوان داد اوان امعانا قد يجنو الهي الهي فلولا تشكرنا ما تشكره للهي وحد الهي يقع بالك بحيان ما الهي يكون شكره Potirada ile juasobi eka raadoma. Affarraitum valuahad ka 40. Anna raadabka, allati raadabka, turuna abhurineid anna sida Iraan. Ma naa, ma naa, ma naa, ma naa, ma أن نحن المنشؤون مصيراً أنك أهاناك هو أبوري الله أبوري إله العري سبحانه نحن أنك جعلناها نار فوحاً كي يومي تذكيراً حصوصاً للنار الآخرة الله أصبح حصوصاً وهو هي النار الآخرة في الله سكشيك وأنه تصنون هذا أنا جنسي جيد. ما أدفعني ساتراد اذا قارب من ساد ككمتا دا بكوينو هل علي ادي سيري شيركو دووي جيري ماركاسو فخسوسه جيري ميداق اووي <تصفيق> جيري ميدان هابي اكته ان تجويي لخليه يسقال قوراي مارك لوود بارو ما حال كوبو سيخو دخيدا dakka ila ugu tala gala qulaanka wax ka faa'iida wa ma taahan shay ugu raaxaysan dadka dadku mudira yiri lil muqweena dakka بابو بحرم خو سميره جيد او لانكسو جبينا ميد كان الله او كسو كان الله بو اسكو اسكو خربنا بابو كاش بحرم قصر كرسان رحمه الله ايرفيد غير وقت نورز الله ارق بري انا هذاك جيد هسو بابو هاي سفر اه له بك جيد على السخر بين اه خلاص بابا ساس وين كجينا لا شي باب هذا مترخان بيرس كده دي بتاعتي بس متخو ارجي ده اللي سوق الكازا سوقو اسكت قربي ضهرنا الشغل بس ابه تصبح <تصفيق> صحنا بقى صبانه على قديهان طه رب على قديم وين كباران